وَتَّقُ اللهَّه الَّ تَسَ أَلُونَ بِهِ وَْأَحام إِ اللهَّه كانََ عَلَْكُم رَقيِيباَا وَآةُ يتَمَا أَمولَهُم وَلَا تَتَبَدّلُ الْ الخَبثَ بِالطيبَد وَلَا تَأكُلُ أَمولَهُم إى أَموالِِكُم إِهُ كََحوبًَا كَباء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 وَآتِ النِّسَاءَ فُدَكَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ رزقُوهم فِيهَا وَكسُهُم وَقُوا لَهُم قَولَ مَعرفَ وَبَتَلُيتَ مَا حََّ إِذَا بَلَغُكَ حَفَائِن فَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِم أَمو لَهُم وَلَا تَأكُلهَا إِسرافَو وَبِدارًَا أَ يَكبَر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا, مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وََّْقُ اللهه وَْقولُوا قَوْلًا سَديدَا إِ الذيينَ يأكُلونَ أَمْولَ التَمَا ظُلمَن إِماَا إَِّ ماَا يأكُلونَ فِي بُطُونَّ ر وَسََصلَونَ سَعير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 وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّبُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بعد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللا تِي يَأتين الْفَاحِشَةَ مِنْ النِسَائِكُمْ فَسْتَشِدُوا عَلَيْهِ دَ أَبَةَم مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُ فَأَمْسِكُهُ فِيبُيُوتِ حَدَّ يَتَفهُ المَوْوتُ أَوْ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 انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم توبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَّزَوْجٌ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلاَ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ الأخ الأخ الأخ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِ إَرْضَعْ لَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةٍ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 حالِل أبنائك الَّينَ منِ أصللَ بك وَأَن تجع بَ الأُخْتين إلاا ما قد صَلَف إ اللهه كان غفور الرَّحيمَا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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ اذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 وَفُولِ قَلءِ سَانُ ضَعييفَ يا أيُّهَلَّ فينَ آمعملَلوا لَا تَأكُلُوا أَموَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَطِلِ إِللاا أَن تَكُونَةِ جََةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما هون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 وَلِكُلّ جَعلنا مَوالَ مِما تََكل الْوالدانان وَأَقْبُ نَ وََّذينَ عقددت أيمانكُمْ فَآتُهُم نَصْيبَهُ إِ الله كانَ على كلُِّ شَيئ شَهدَا أَّجَالُ قَوابونَ عَلًَا إِسَاءِ بِمَا فَبلَّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَى بَعْضُ وَ بِمَا أَن فَقُومٍِ أَموالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِظاتٌ للِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ وَلا ت تَخَافونَ نُشُزَهَُّ فَعِظُهَُّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا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 وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَابَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 يُمِلُّ الأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ افْتَرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا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 الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنت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 ثَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بالِللههِ إن أَرَدَنَا إِللاا إحسَانَ وَتَوْ فيِي قَا أُلائِكََّذينَ يَعلَمُ اللهَّهُ مَا فِي قُلوبِهِم فَأَُِّ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ ضَعَنُهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا أُكَفَ استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا دَُّ لا يَجدُِ فِي أَن فُسم حََجَم مَِّ قَبيت وَيُسَّمُ ولو أنا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وَإذَ الَّ آتَينَاهُم مِلَّدُ أَجرْرًا عظِيمَا وَل دَيْنَاهُ صِراطَم مُسْتَقِيمَا وَمَيْ يُطُعلهَا وَررَّسُ لَ فَأُولائِكَ مَعََّذينَ أَنْ عَمَ اللهَّهُ عَلَيْهِمْ فألئِكَ مَعََّينَ أَنَّ مَ اللهَّ وَعَلَيْهِم مِنَ النَّ بِّينَ وَصِّقينَ وَشّهَدَاءِ وَصَّالِحين وَحَسُنَ أُلائِكَرَفِي ق ذَلِكَ الفَبُّل مِنَ اللهَّ وَكَفَ بالِلَّهِ عَمَام يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَبُونَ فَتِيلًا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 بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله أَفَلَا أفلا يتدبرون وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلاَ كُلِّ شَيْءٍ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 جمََّكُم إَا يَو مِن طامَةِ لَا رَبَ فيِي وَمنَنْ أأَصددَقُ مَِ اللهَِّ حَدسَ فمَا لكُم في مُنَافِقِينَ فِي أَتَينِ واللَّهُ أَكَسَهُم بمَا كسبوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلِمِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله اِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا اِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ او أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ او يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ لَ شَ الله نَسَلقَهُمَا عَلَكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فإن عتزَلُوكُمْ فَلَم يقااتِدوكُمْ وَأَقَوْ إ لَكُم السَّلَمَ فَم جَعَى الله لَكُم عَلَم سَبِيلَ ستَجدونَ آ آخرَينَ يريدونَأَ يَأمنَنوكُم وَأمنَنُ قَوْمَهُم كلُلمَا ُدّ إ الفتْنَةِ أُركسُ فيِيهَا. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كانَ لِمُؤمنٍِأَ يَقتُ لَ مُؤمنًِا إلاا خطاءى وَمَنْ قَتَلَ مؤمنًِا خطَاءأَ فَتَتحعُ رَرقَبَة مُؤمِنة وَدِيَ وَدِيَةُ, ودية مسََّمَةٌ إى أَهْنِيه إِلاا أي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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعله وأعد له عذابا عظيما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 قَبللوا فَمَن اللهَّهُ عَلَكُم فَتَبَييَنوا إِ اللهَّه كان بِماَا تَعمللونَ خَبير لا يَسْتَو القاعدونَ مِنَ المُؤمنينَ غَيْرُ لِضَّرَرِ وَْمُجاهدون فيِي سَبيل اللههِ بِأَموَالِهِم وَأَنفُسم. فَفضضَّلَ اللههُ المجاهدينينَ بأَمؤالِهِم وَأَنفُسِهِمْ على القاعدينَ دَجَ وَكُلَّ وَعددَ اللهَّهُحُسنَا وَفَضَّلَ اللههُ المجااهدين على القاعدينَ أَجرًا عظِيمَا دَجاتٍ مِنْهُ مَوْفَِةَ وَرَرحمَ وَكانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرحيِيمَا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 وَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضُرِبَتْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن, أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا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 وَإِنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَمَيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من وَلَا ولا يستخفون من الله وهو معهم وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أم ومن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر, الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكيِيم وَمَ يَقْسِبَخَطةً أَو إِثْمًَا ثمَُّ يَغُمِ بِهِ بَرأَْ فَقَدَ فقدَِ احتَمَ لَ بُهتَانَ وَإِثْمَم مُبِينَا وَلَوْلَا فَبُّن اللهَّهِ عَلَْيكَ وَرَحْمَتُهُ لَم مَ الطائِفَةٌ منهم أَن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 وَإ يَدَعونَ إِلَّا شَيْقَانَ مَّددَا لعَنَهُم اللَّ وَقَالَ لأَاتَّخِذًاَّ بِنْ عبَادِكَ نَصْبًَا مَفْرُضى وَلَأضِللًاَّهُم وَلَأْمَنِّيَّهُم وَلَ هُم فَل يُبَدتِكُ آذَانَأَعام وَل آممُرًاَّهُم خَلْقَ الله وَمَ يَاتَّخِذِ الشَّيَقانَ وَلَم مِن دونُون اللهِ فَقَد خَصِذ فقدَدَ خَصَِكُ خسر الصرانَم مُبينَا يَعيدُهُم وَيومَّهِم وَماَا يَعيدُهُ الشَّقالَاُ إلا غورَ أُلائِكَ مَأوىهُم جَهَنَّم وَلَا يَجدونَعَهَا مَحي صاب وََّذنَ آمَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتِ سَنُ دَخِلهُم سَنُ دَخِلُهُم جََّاتٍ تَجرمِنْ تَحِهَا الْأَنهَارُ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَى اللهَّهِ حََّّ وَمَنْ أأَصدَقُ مِنَ اللهَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ أائِكَ يَدَخُلونجَنَّةَ وَلَا يظمونَ نَقير وَمنَنْ أَحسَنُدينينَ مَِّن أَسلَمَ وَجهَ لِلههِ وَهُو مُحسنُ والاتَّبَع وَاتَّبَ مَِّ تَ إبهِي مَحَلفَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إبهِي مَ خَللَ وَلِله م فيِي السمواتِ وَماَا ف وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ التي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتروبون أن تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة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 الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ بَاسِطَةُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ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 وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ, فقد ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا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 ايا بتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إن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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مُذَبذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ ومن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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله فان الله كان عفوا قديرا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 يَسْألُ كَأَهْلُ الْكِتابابِ أَ تُ نَززِل عَلَيْهِم كِتابََم مِنَ السَّمَا فَقَدْ سَأَلُمُ سَأَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقالَاوا فَقالَاوا أَلِلََ اللهَّه جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ الصَّاعِِقَةُ بِظُلْمِهِم.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 وَقُلناَا لَْ لَا تَعْدُوا فيِي السَّبَةِ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِثَاقًَا غَلِيظَ فَبِمَ نَ قُضْلِهِم مِثَاقَهُم وَكُفْرِهِمْ بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَن بِياَا أَ بِغَيْرِ حَقِّم وَقَوْلِهِم وَقَوْنِهِمْ قُلوبُناَا غُلْف بل طبع الله عليها فَلَا فلا يؤمنون إلا قليلا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 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الَّذِينَ رَاسَقُوا فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنفتيهم أجرا عظيماً إِ أَو حَنَا إلَكَكمَا كما أَو حَنَا إ نحِ وََّبينَ مِن بعدِه وَو حَن إ إبهِيم وَإسماعلَ وَإسحَا قوَوقُوبَ وَْأَسْباطِ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 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ وَسُلَّمًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَّئِن لَّا يَقُومَ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَّكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا أجل ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ دُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضُّلٍ وَيَهْدِيهِمْ